حتعدي <تصفيق> والله لا تعدي ادقى الوحات وتحدي وحتبقى الدنيا دي ورد في عينينا الازمة دي بجد وركنا في حاجات كانت بر حسابتنا قربنا من بعض نبتنا ودعينا هتعدي والله لا تعدي اتقل وحتحلى وتحدي وحتبقى الدنيا دي ورد في عينينا الازمة دي بجاد وردنا في حاجات كانت بر حسابتنا قربنا من بعض نبفتنا ودعينا ويا رب هول وسهلها هادل وسانية تعديلها وحياتنا نرجع نكملها بسعادة وفهمنا الدرس وشفنا وعرفنا ضعفينا وخوفنا ان احنا نقوى على ظروفنا بايرانا وعرفنا تهون وسكننا قادر في ثانيه تعدلها وحياتنا نرجع نكملها في سعاده وفهمنا الدرس وشفنا وعرفنا ضعفينا وخوفنا ان احنا نقوى على ظروفنا بايرانا اكد وجايب بكرة يا ما عد علينا على فكرة ميت ألف حاجة وبقت ذكرى ونسينا قادرين مع بعض نتحمل وحنرجع أحسن من الأول لو مهما الشدة حتطول علينا هتعدي أكد وجايب بكرة يا ما عد علينا على فكرة ميت ألف حاجة وبقت ذكرى ونسينا وحنرجع أحسن من الأول لو مهما الشدة حطول علينا <تصفيق> ويا رب هول وسقلها التادر سنية عدلها وحياتنا نرجع نكمل قد في سنه تعدلها وحياتنا نرجع نكملها في سعاده وفهمنا الدرس وشوفنا وعرفنا ضعفنا وخفنا ان احنا نقوى على ظروفنا بقيره